بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ اِنَّ الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدق لما بين يديه وانزل الرواة والجن من قبل ذلك الناس وأنزل القرآن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز قدير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 محكمات من أم الكتاب منه آيات محكمات هم تأم الكتاب وعثم تشابها فأن الذين في قلوبهم بيض فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه بتضاء الفثنة وبتضاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ووافقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألزاد ربنا لا تذر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوزاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الله لا يفلك الميعاد إن الذين كفروا أن تبني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولادهم كذبوا بآياتنا فأخذه الله بظلمهم والله شديد العقاب قل للمذيل كفروا ستغلبون وتشون إلى جهنم وذل المهد قد كان لكم آيات اثنين سفرت في أهل تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرت يرونهم يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصيهم يشاء. أولي الأبطار زين للناس طب الشهوات من النتاء والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب من الذهب والفقة والخير المسومة والأنعام والحرب ذلك مساع الحياة الدنيا والله عزه تسمى الماء. قل أَهْلَبْ أُفُور بخيرٍ من ذلك للذين استقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها قالدين فيها وأزواج وهنارت ولضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا قُفِّرْنَا ذنوبنا قُفِّرْنَا ذنوبنا وَقِنَا عَذَابًا يريلذي الاحساو شهد الله تنه لا اله الا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ دَاعِبِ الْجَاهِ إِهُوَ يَعْلَمُ ضَوْيَ الْجِئَلِ وَمَن يَفْتُو بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيرٌ حِسَادٌ فَإِنْ هو من الله ومن اتبعا وقل للذين أوثوا الكتاب والأمني لأسلمكم فإن أسلموا فقد اتدوا وإن تولوا فإنما عليك الزمار والله بصير من الذين يسون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحقيرين ويقتلون, ويقتلون الذين يأمرون بقض من الناس فبشّرهم بعذاب أليم أولئك الذين حدّقوا أعمالهم دنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما بعد ذات وغضهم في دينهم ما كانوا يسترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب إيم وغضيت كل نسيه كسبت وغفيت كل نفسهم ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء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 تفرج الحي من الميت وتفرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حتام لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء الله في شيء. فليس من الله في شيء إلا أن تستقوا منهم تقام. ويحذركم الله نفساً. وإلى الله المصير. قل إن والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما أمنت من خير محضرا وما أمنت من بإذن يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غضور رفيع قل أطير الله والرسول فإن تولوا فإن الله لك دَعْوَنَا مِنْ دَعْوَةٍ وَاللَّهُ تَمِيُّعَ عَلِيمٍ اطَّلَتِ امْرَأَةُ إِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا تَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لَمَّا وَضَعَتْهُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهُ أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي تَمَنَّيْتُهُ مَرْيَمُ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنبَتَهَا لَبَبًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا ظَلَّ عَلَيْهِ بِزَكَرِيَّا الْإِخْرَاجُ وَجَدَ بَيْنَ يا مريم أن ذلك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير قتال هناك زعى زكري يا ربه قال رب ذبي من لدنك ذنية ضيبة إنك سميع الضعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المطراب أن الله الله يبشر برحمة صادقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين. قال رب أن لا يكون لي غلام وقذى لوني الكبر وامرأة عاطل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلمن لك ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار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 وَأَيْضًا رُحِيهِ إلَيْهِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُونُ مَرْيَمُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يَعْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ من اسمه المسيح اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكلمه ومن الصالحين قالت رب أن ما يكون لي ولد ولم يمثثني بشر قال كذلك الله يطلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول لهم فيكون ويعلمه والجورات والإنجيل ورسولا إلى ذني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيلة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا فأنفؤ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأتمن والأبرص وأحيي البوتى بإذن الله وألذركم بما تأكلون وما تزخرون في بيوتكم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَآمِنُوا لِمَا أُنزِلَ مِن ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم بآية مِنَ الدُّعَاءِ إِنَّ لَكُمْ رَبُّ الَّذِي وَالْأَرْضِ عَلَيْكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا رَبِّكُمْ ۖ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ مَن نَّرْضِى وَرَبُّكُمْ تَأْمُدُونَ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ وما آمننا بما أنزلت واستبعنا الرسول فاتكبنا مع الشاهدين ومكروا ومكروا الله والله ونفهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك طوق الذين كفروا إلى يوم القيامة قم إلي مرجعكم فأفهم بيلكم فيما كنتم فيه تختلفون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 ذلك نثور عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من الله اُمِرَّ وَضِبْتَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُنْتَرِينَ فَمَنْ كَذَّبَ فِيهِ مِنْ دَعْبِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُمْ تَعَالَهْ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا لعنة الله على الكاذبين إن هذا هو الخصص الحق <تصفيق> وما الجن فيما ليس له به علم والله يعلم. اِذْ فَتَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُبِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَسْتَفْتُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ لَن تَقْبَلَ الذَّالِفِينَ وَتَكْتُمُونَ الْهَمَّ وَتَكْتُمُونَ الْهَمَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ الضَّالُّونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أنزل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجِلًّا وجنّ نار وسُؤَفِرَهُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَلَا تَكْفِنُوهُ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَهِنَّ كَمْ قُلْ إِنَّ الْمُتَّقِينَ رَضَىٰ لِأَيِّ يُرْسَلَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيَ تُمْثَلَهُمْ مِنْهُمْ أَيُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ هَاجُّوهُمْ فَيُنذِرُكُم قُل إِنَّ الْقُدْرَةَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهَا مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤذي إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤذيه إليك لا يؤذيه إليك إلا ما دمت عليه قا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعزه والثقاف إن الله يحب المستقيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا منا نائك لا قلق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله إنهم لسريقا ينون ألف نتا بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من علم <تصفيق> <تصفيق> أن يؤتيه الله الكتاب والذب والنبوة ثم يقوم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرجابا فيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أقد الله ميزاق النبيين لما آتيتكم من كتابهم وحفظ and no. no. ابراهيم واسماعيل واسهاف ويعقوب والاسباط وما اوتي موت وما اوتي موت وعيسى والمنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم منضمون ومن يتخذ غير الاثنان قُلْ تَنَزَّلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ فَأَنَّا مُقْتَدُونَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْغَافِرِينَ كَيْ تَنذِيرًا لِقَوْمٍ كَمَا كَمَثَلَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ أولى الضالين أولئك جزاء. القُوَّةُ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا دَاءَ إِيمَانِهِمْ مَسْتَدَفِرَ الَّذِينَ تُقْبَلَ تَوْلِدُهُمْ وَهُوَ لَهُ الضَّالِّينَ فَأَنَّى يُقضى لِمَن اعْتَدَى مِمَّلْ أَرْضِ دَنَزَهُ وَلَوْ اتَّسَعِ الْغَوْرُ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 تبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشرفين إن أول بيت وضع للناس للذيذ بذكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات فقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حفظ البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غميل عن العالمين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُبُّونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُبُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبِعُونَهَا عِوَجًا وَأَنْبَعُونَ وَنَمَا اللَّهُ غَافِلٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا طَائِفَةً مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وكيف تشكرون وأنكم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصر بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا سق الله حقة قاته وناسا من إلَّا وَأَنَّ مُسْلِمُونَ وَعَتَصُونَ بِحَبِلِ اللَّهِ جَمِيعُهُ وَلَا تَصْرَقُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعَذَابَ أَن كَأَنَّ فَدَيْنَقُم بِهِ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, قلوبكم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاهٍ فَرَتِهِمْ مِنَ النَّارِ فَأَوْمَنُقَدَّثُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُزَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلتَكُونُوا مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوى الزوجوه فأما الذين سوى الزوجوه هم أكفركم بعد إيمانكم اِتَّقُوا رَبَّكُمْ تَعْتَقِمَانَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالضَّعْفِ فَتِي رَحْمَةُ اللَّهِ تِي رَحْمَةُ اللَّهِ هُمْ فِيهَا قَانِتُونَ إنك آيات الله نسلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله تنجعوا أمور خير أمور ما أقرت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتهمن بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم من يوم المؤمنون وأكثرهم الفاتحون. لا يضروكم إلا أدا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون قل بس عليهم الدلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وَهَبْنَا لَهُمْ مِنَ النَّاسِ وَبَأْوًا بِرَضْوٍ مِنَ اللَّهِ وَبَأْوًا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلك لأنهم كانوا يشكون في الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء أبيضير حرفه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواه. أهل الكتاب أمة قائمة يتنون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنزل غَرِ وَيَنزَاعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكافَأُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 كم تريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلم أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من أمكم لا يأمونكم خذلوا وذووا ما عنكم قد بدث البلاو من أفواههم وما في صدورهم أكبر قد زيّن لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولاد هُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْحِسَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ بُورِ بِغَيْظِ مِنِّي إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَنصَبْكُم حَسَنَةٌ تَسْأَمُ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَسْقِطُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ قَضَىٰ مُوسَىٰ مِنْ أَهْلِكَ تُدَوِّي الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ نَقَائصةٌ مِنْهُمْ أَنْ تَخْشَلاَ وَاللَّهُ نِيُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ رَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُونُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَفْحِيَكُمْ أَنْ يُمِذَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَافَةِ آلَافٍ من الملائكة مُجَلِّينَ، بلَائِنَ تَصْبِرُ وَتَتَّقُ وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُنْذِرُكُمْ رَبُّكُمْ يُنْذِرُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسِ آلاءٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُتَوَمِّينَ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليطفع طرفا من الذين كفروا أو يأذتهم فينقلوا قائدين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو معذبهم فإنهم ظالمون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 وجنة عرض السماوات والأرض عجز المستقين الذين يُرْفِقُونَ في السَّرَائِ وَالْضَرَائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغِيبِ وَالْكَاظِمِينَ الْغِيبَ وَالْعَافِينَ عَنِ الْمَاءِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ۖ وَمَن يَذْكُرِ اللَّهَ فَهُوَ شَكُورٌ وَمَن يُغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ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 دهتها الأنهار طالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان الناس وهدى مَا مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِذًا لَّفَتَحْنَا لَكُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَلَأَنزَلْنَا عَلَيْكُم فَثِئَ ثُمَّ أَيْنَامُ نُداوِنُهَا الْفَيْنَا مَا سِوَا نِيَامَ وليعلم اللَّهِ وَنِيَامَ وليعلم مَنْ الله آمَنَ وَيَسْتَغِذِ مِنْكُمْ شُهَدَا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وليمحص الله الذين آمنوا وَيَمْحِقِ الكافرين أم حَسِبْتُمْ أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يعلم الله الذين خَلَوْا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادقين ولقد أقستم فمن دون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تظروه.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 وسيجذي الله الشاكرين وما كان من نفء أن تموت إلا بإذن الله كتابا مهجنا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وَتَمَجِزِ الشَّاقِلِينَ وَكَأَنِّمَا مِنْ مَبِينٍ قَالَ لَمَعْهُ رَبِّيُونَ كَثِيرُونَ فَمَا وَلَنُ فَمَا وَلَنُ لِمَا أَطَازَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا سَكَانُوا وَاللَّهُ حِفْظُ الْقَاطِرِينَ وما كان قولهم إلا أنقذنا ربنا وفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وطرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله فواد الدنيا وحسن فواد الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن قطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا قاسرين بل الله مولاكم وهو طير الناطرين فنلقي في قلوب الذين كفروا الوعب بما أشرقوا بالله بما أشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبهتمك والظالمين ولقد صدقتم الله وعده إذ تخذتونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعطيتم وعطيتم من بعد ما أرأتم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنهم والله ما ذنب كب لن المؤمنين اذ تفرضون ولا تسنون على احد و الرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في اخفاق فاتاتكم غمنا بغم لكي لا تحدثوا لكي لا يحزنوا على ما فعلتم ولا ما أصابتم والله قدير بما تعملون ثم <تصفيق> أنزل عليكم من بعد الهم أملاً نعاسا يوشى يوشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل ما من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله قُل إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لا يُبْدُونَ لَكِن يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَتَلْنَا هَٰهُنَا قُل لَّوْ في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضابعهم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحق ما في قلوبكم والله عنيم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عث الله عنهم إن الله غصور حنيب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 ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويني والله بما تعملون بطير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مضتم لمغفرة من الله ورحمة لَمَعْفُرَتٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُّ أَوْفُتِنَّ لَإِلَى اللَّهِ تُشْرَى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِتَلَهُمْ ولو كنت فطا غليظ القلب لن تضو من حولك فاعقوا عنهم والتغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله وإن يخضركم الله فلا غالب لكم وإن يخضركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغنب وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ يَأْتِ بِمَا ظَلَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اسْتَبَقَ الْأَدْوَاءَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَقَطٍ مِّنَ الضَّحَىٰ وَمَآوَاهُ جَهَنَّمُ وَمَنْ أَعْطَاهُ جَنَّهٌ وَبِثَّ النَّطِيرُ هُنَّ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ ظَهِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رُسُلًا مِنْ رسولٌ من أقصىهم يسل عليهم آياته ويجزيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين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 وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين ما فقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لا استبعناكم هم للقصر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأسواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يفهمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا لا قتلون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 يستبشرون بنعمة من الله وصبر وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أطاعوا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 إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تطاطوهم وخاطون إن كنتم مؤمنين ولا يحذنك الذين يتارعون في الكفر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 وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله, ولكن الله يجتدي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله, ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يفدن الذين يبقلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيضرقون ما ذغلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون قدير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنستجوب ما قالوا وفس لهم لأبия بغير حقهم ونقول دوق ونقول دوق عذاب حير ذلك بما قضمت أيديكم وأن الله ليس بالظلام للعبد الذي نفروا إن الله عز إلينا أن لا نؤمن لرسول حسا يأتينا حسا يأتينا بقربان تأكلوننا قُلْ قد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالَّذِي تُكَذِّبُونَ بِهِ فَلَمَّا كَفَرْتُمْ بِهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوا فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جاء العينات والزبور والكتاب المُنير كل نفس دائقة المون وإنما توسعنا دوركم يوم القيامة فمن ذي حلم مار وأدخل جنبا فَقَدْ فَأ ومن خيات الدنيا إلا مساع ضرور لا تظلمن في أموالكم وأهلكم ولا تسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذن كثيرا وَإِن تَكْبُرُوا وَتَسْتَكْثُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ لا تبنن منه لمنه ولا تسمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروه به ثمن قنينا فب الثمن اشتروه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يثمدوا بما لن يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازته من العذاب ولهم العداد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 رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَاجِنَا مُنَاجِنِ الْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ منكم مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأخذوا في سبيله وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا، أكفرن عنهم سيئاتهم. وَلَا أُبْطِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَوَاكِهَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبهت النهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جهنمات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عز الله وما عز الله خير للأبرار. وَإِنَّمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُذِنَ إلَيْكُمْ وَمَا أُذِنَ إلَيْكُمْ وَمَا أُذِنَ إلَيْهِمْ فَاشْعِرِينَ لِلَّهِ فَاشْعِرِينَ لِلَّهِ لَا يَشْرَوْنَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَنَانًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اكبروا وصابروا ورابطوا واستقوا الله, الله لعلكم تصلحون